بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سويرت وإذا العشار اطلت وإذا الوحوس حشرت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 وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ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 119. وما هو على الغيب بظنين 110. وما هو بقول شيطان الرجيم 111. فأين تذهبون 112. إن هو إلا ذكر للعالمين 113. لمن شاء منكم أن وما تجاءون إلا أن يجاء